Ibn Abdin al-Qari radhiyallohu anhu bilan yaqindan tanishib olaylik. Abdurrahman ibn Abdin al-Qari Qahafa ibnı daim boralaridan biri edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotiy davrlarida tavallud topgan Rasul alayhi salam huzurlarga olib kelinganida hali yosh bola edi. Bu zot ulugh ta'biylardan bo'lib, Madina ahlining ulamolaridan edi. Umar roziyallohu anhu davrlarida Baytul molda xizmat qildilar. Hadisni Mavruni Hattob, Abu Tolha, Abu Ayyub, Abu Hurayra'dan rivoyat qildilar. Bu zot hijratning 58-yildagi Madinaning Munawvarada vafat topdilar. ushbu <much> rivoyatning rawisi Abdurrahman ibn Abdin radhiyallohu anhu Qora ibn Daim al-Madani ga nisbat berilib Qori deyiladi. Abdurrahman ibn Abdin radhiyallohu anhu avval hem aytilganidek Hazreti Umar tomonidan Baytul Morga omil qilib qo'yilgan edilar. Shuning uchun ham Ba'zi vaqtlarda uqushi bilan birga kishilar e, yurishlari ham bejiz emas. Jumladan Ramazon kechalarida ikoqlari kishilar xolinidan xabar olib yurishlari oddiy bir hol. Rahbar olaroq kishidan ichida yurib, ularning holidan xabar olish, xatolarini tuzatish, manfaatlari haqida qayg'urish Hazrat Umar dilzor zot uchun ham oddiy bir hol edi. Mani Bu kishi o'z xazinadorlari Abdurrahman ibn Abdin radhiyallohu anhu bilan Ramazonni sharif kechalaridan birida Madinai Munawwara ko'chalarida ketmoqdilar. Bu vaqt muborak vaqt. Musulmonlar kunduzi so'yom, kechasi qoyim o'tkazishlari kerak bo'lgan muborak Ramazon oyi. Ammo Xalifa Umar odam ko'zlariga Musulmonlarning kechasi dagi hollari ana o'sha talab darajasida bo'lib turmadi. Kimdir o'zicha namoz o'qmoqda, narroqda 3-4 kishi bir adamga iqtidoq qilib o'zlaricha ibodat qilmoqdalar. Boshqalar esa zeyrak va tashabbuskor inson, qobiliyatli va oddabron davlat boshlig'i, qo'rqmas va shujaoatgar mujtahid Hazrat Umar bin Xattobdan kishilarni bu halga tashda qo’yish yaxshi emasligi o’tdi. sh shu halda davom etversa keyyin nima bo’lishi mumkin? Hazirning o’zida shunchalik bo’lib turgash keyin bundan yaxshi bo’lishi mumkin emas? Baygambar Ale savni vaqtlarida odamlar katta g’ayrrat bilan ibadat qdar ediler. Har ku o’z holisha bo’lsa ham Ramazan kechasin qoyim bo’lib o’tkazar edi Endi bo’lsa avvalga g'ayrat qolmbti kishilar tarqoq nafl namaz oxgani oqmoqda bo'lmasa yoq payg'amlar aley salam o'zlari bosh bo'lib kechilarni bedar o'tkazar edilar kishilarga ramazon kechasidagi ibadat farz bo'lib og'rlik kelmasin debgina jamoatida kechasi namaz o'xishni doimiy tashkil qilmagan ediler ozat salllah haley vassallamning davrlarida. t hu hukumları davomli raavuşdatuldurlib barlar edi Bugun bir hukum taşkirı etirse ertega boşksı va hakda hukummlarının cari bolishiga bazı adamlarning saavaları yoıda qrgan işleri göhda yana bo narsalar tabab bo’lu qolar edi Pegamber Sallallahu aleyhi ve sellem oziçe toplanıp gezasiz jamuat namaz ouş tufali şu namaz farz bo’lib qoshidan isttiharaqlar edilədi. Agar Ramazzan keçələrida ana shunday namaz farz bo’lib qolsa, bazi kidəri ogağır kelib qlanib qolishlari mumkin edi. Pqaamr aleysalramni birdan bir murohazardi shu edi. Bo’lmasa boshqa hech bir narsa, uzatni ramazan keçəəida musulmanlar bilan jamaat bo’lib, nafil namaz oxshidan tosmas edi. zat Sallallahu Aleyhi wasllammmin ozları daima bu namazni oqur sahbar ham ongatinməy tarqab qular edilər. Endi bosa Bayqambar Sallallahu Aleyhi Rafiqul Rafiqu əlahllət qilər. Şədiyət akammları mükanmal bo’ldi. Uzat Sallallahu aleyhi vasəllammddan keyin Allah ta Allah heç kimga vahiyt tuşürəyydi. Birar ibadatni farz yoki vajib bo’lishi mumkin emas. Jumladan endi musulmanlar kechasi jamaat bo’lib, nafil namaz o’qsalar ham farz yoki vajib bo’lib qolishi aslo mumkin emas. Ularning hazirgiga o’xshab tarqaoq yurganllarin Ramazan kechalarni turlicha o’tkazishlaridan ko’ra jamaat bo’lib, namaz o’xshilari yaxshi emasmi? Menimcha? ано bir бир қора ортида jamlasam yaxshi bo'lar dedi, dedi hazrati Umar. Usha qori namozga o'tadi, qolganlari esa unga iqtido qiladi. Qorilarning ichida eng afzali Ubay ibn Ka'b. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning o'zlari ham buni tasdiqlaganlar. Shunday qilib, hazrati Umar Ramazon kechalarida jamoat bo'lib tarovih namozi o'qishni joriy qildilar. Bu ish hammaga ma'qul keldi. Sahobalardan biror kishi ham payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bo'lmagan narsani nima uchun qilinmoqda demadi. Bu ham mazkur ish hammaga o'ta ma'qul bo'lganidan dalil beradi. Ha, hamma bu ishdan xursand bo'ldi. Raviy Abdurrahman ibn Abdin radhiyallohu anhu ning Hz. Umar radiyallahu anhu'nun ozları hem hursant borgerler ve bu kanda ham yakşi bid'at. Bu vakitte uhlabiyat gelariden köre kayun borgerleri efzel digarlar. Şu yerde bid'at ikkihil, yakşi ve yaman bolishi mumkünlüğünü. Bunu Hz. Umar dey uluğuzat, tehkit kirgarlarine alahıda istabutuşumuz nazım. Mana bu taravih namozini bugungi kundagi shaklda o'qish tarixi to'g'risidagi riwayatdir. Buni hammamiz yaxshi bilib olmoqimiz lozim. Taravih namozi rakatlari soni haqida Ramazanda bir dar bulub okul edigen namaz, taravih dib namlanişi malum. Taravih, rahet, istirahet manasidedir. Çünki mezkur namaz istirahet xasablanada. Her tot rakatini oqib bulgandan keyin istirahet alana da. Mekke ehli ise, ve şefayitte her tur rakat taravih namazdan kiin, baytullahını tavafkıda rekerler. أن أعبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله أنه أنه سأل أعيشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشر ركعة يسلي عربعا فلا تسل عن حسنهن وتولهن ثم يصلي أربعا فلا تسل أن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا أعشة إن عيني يتناماني ولا ينام قلبي رواح الخمس أبو سلمة ابن أبد الرحمن رضي الله عنه دان رواية قرنة U kishi oishadan la surullah sadallahu Aleyhi va salamningramaan namozi qandoq edi deb so’ragagan ekan.sunda o’shi Raonda ham undan boshqa vaqtda ham on bir raqaatdan zyoda qilmass edilar. To’r rakat namaz o’qr edilar. Ularning xsni va uzunligini soramy qo’yaver. So’ngrayani to’r rakat o’qrilar. Ularning ham xsni va uzunligi Hakkida sorameyi koyuver. Kiin eza üç rekat okur ediler. Min ey Allah'ın Resulü okulaşınızdan aldın bitir okuisizmi? Dedim. Uzat ey Ayşe elbette minin közlerim oklarlar kalbim oklamaz dediler dedi. Beşe onarı rivayet kırgen. Ayşe onamız rivayet Qirishlarice, Peygamber aleyhisselam Ramazanda hem, Ramazanda'ın başka vaxtlerde hem, kecesi namaz okuyerleri de on rakat raket okuyerler. Uşetungi namazlarini nihayette çirayli kılıb ve uzun okuyerler. Bu hakte, ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin közleri okuresa hem kalpleri okuremesliği hake de, aldıngi ötken hadislerde malumatlar kirgen. Bu yerda takqidlashimiz dozum bo’rgan narsashurki Bu cevobda payygambarimiz aley soomni kechasiga namazlari nesha rakatligi haqida oyisha olaz o’zlari birgan narsani ne aytmoqdalar. Bu esa paygambarimiz Sallallahu Aleyhi vas selllam om bir rakatdan boshqa namaz okumagan ekanlllar kov degan xolga olib bormasligi kerak. Etibord deradigan bo’rak, bu yerda taraih namozi haqida emas kechasigi tahajud namo haqida so'zbormaqda Çünkü taravih namazi ramozandan boshqa paytda oqilmaydi oysha onammiz radyyallahu anha bo’lsalar Ramoanda ham undan boshqa vaqttta ham 11 rakattten ziyoda qılmaz ediler demoqdalar Çünkü uzat oysha onamamini hujralarida aynan tahajud namazini o, o okuderlar Tarovih namazinin rakaatlari adadi qancha deganda mazhab boshi imamlar ham o'z sharoitlaridan kelib chiqib, o'zlarida yetib kelgan rivoyatlarning kuchligiga qarab turlicha adatlarni olganlar. Misol uchun Shofiy mazhabida 8 rakat olingan bo'lsa, Hanafi mazhabida 20 rakaat olingan. Demak, Tarovih namozining rakatlari adadi haqidagi rivoyatlar ixtilofli emas. turliydigini ifoda etgandir. Boshqa masalalar ham xuddi shunga o'xshaydi. Xilof yo'q, turlilik bor. Fuqoholar esa o'sha turli narsalar ichida qaysi biri afzal degan ma'noda bahs yuritganlar. Za bo'sh ochiq joylar qolmasin. Tashqardagilar, podoldagilar, hayvondagilar saflarimiz safga <gülüyor> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا الله اشهد ان الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر, الله أكبر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 والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لك نور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 إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حميده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 Sizga <laughs>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 دِ الصِرَاطَ الْمُسْتَقِ مَصرِاطَ الذيينَ أَنْ عَمكَ عَلَيهِمْ غَيْرِ الْمَوْضُ بِعَلَيهِم وَيررِ الْمَوْضُ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 وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ له مِن مُضِلّ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 قل افرايتم تَدْعُونَ تدعون من دون الله ان ارادني الله بضرا هل الجن كاشفات أَوْ او ارادني برحمته او ارادني برحمه هل هم ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا على مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ إِنَّا أَنزَلنا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله أكبر سمع الله لمن حمده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 الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها فيمسك التي قضى عليها الاخرى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الأخرى فيمسك التي قضى على الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا وَلَا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 وَبَدَّلَ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا نَسِيَ الْإِنْسَانُ ضَرَّهُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ نِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَدْ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ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 الله أكبر سمع الله لمن حامده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.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 وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ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 وَأَشْاقَاتِ الأررضُ بِنُورِ رَبّهَا وَضِعَ الكِتابُ وَجأَ بِ النَّبِين وَجأَبِ بِينَ وَشّهَذَا وَقُضَ بَنَهُم بِالحََّّ وَقُضَ بَنَهُم وَهُمْ لا يُظُلَون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وترى الملائكة تحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين الله اكبر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 سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت صبوح قدوس ربنا ورب البلائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار الله اكبر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز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 كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُضِلُّوا بِهِ عَنْ سَبِيلِ فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم لا يؤمنون أنهم أصحاب النار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 وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمده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 Siraat al-lazina an'amta alayhim ghayri al ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم على انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون اذ تدعون الى الايمان فتكفرون. ان الذين كفروا ينادون لما قتل الله اكبر مما قتلكم على انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون قالور رََّنَا أَمَتَّ نَسْنَتَين وَأَحْييتَ نسنتَين فَعتَ رصْنَ بِذُنُوبِنَا سَعتَ رَصْنَ بِذُنُ بِنَا فَهل إى خُروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم بِهِ وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير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 ارْفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ الْقِطْرُحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِأَنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يوم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار أكبر. سمع الله لمن حمده الله عقد он الله عقد الله عقد As-salamu alaykum wa rahmatullahi. as alaykum wa rahmatullahi. Allahu Akbar.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآزفة ذي القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع Ya'la muh ha'inata al-ayyuni wa ma tukhfi sudur wa'allahu ya'padi مِن دُونِهِ wa'al-lazina ya'udhoun min dounihi la ya'padun bishay أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أغْنَى عنهم سَـيَأْخُذُهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمُ الرُّسُلُ بِالْبَيِّنَاتِ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 ولقد, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَ فِي رَعُونَ وَهمَانَ وَقرونَ فَقَلُ سَاحِِرُ كَذَّاب فَلََّا جَأَهُمْ بِن حَّ غعندِنَا قَاُ والقتلوا ابناء الذين امنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال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 وَقَالَ مُوسَى إِنِّي أَعُوذُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا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 إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا, فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا ققالَا فِي الرعوْونُ مَا أُركُمْ إِلَّا مَا أَرَوَمَا أَهْدكُم إِلَّا سَبلَ الرَّشَد وَقَالَ الذي آممَنَ يَ قَوْمِ إِي أَخَافُُ عَلَيكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الأأَحزاب. مِثْلَ ذَٰلِكَ بِقَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا الله يُرِيدُ ٱللَّهُ ظُلْمَ ٱلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱتَّنَا Yawmatu wallun mudbirin maa lakum min allahi min asin wa man yudli lillahi fa maa lahu ق ج أك ي soوف قل ببين فزلُ في ش م فزلُ في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 كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح La ilaha illa Allah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Uchro, uchro qoydiz.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين أقال فرعون يا ها ما نبني لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب اسبب السماء فاتطلع الى اله لا الهه موسى واني لعنه كذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقال الذي آمن يا قَوْمِ قوم أَهْدِكُمْ سَبِيلَ سبيلا الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الدار الآخرة هي دار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب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 لَنْ جَرَّمَنَّ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرْدَنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وَإِذْ يَتَحَادُّ الجُنْدُ أَنَّ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ وَإِذَا تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا ان كن لنا لكم تبع فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد. وَإِذْ يَتَحَاجُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفْ وَقَالَ الَّذِينَ فِي جَهَنَّم وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمَ مِنَ الْعَذَابِ قالوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قالوا بَلَا قالوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 Аллаху акбар. Самиа Аллаху liman hamida. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. I love As-salāmu alaykum wa rahmatullāhu. as alaykum wa rahmatullāhu. Allahu akbar.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 Siraat al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi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 سُرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ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 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allah akbar Allah. Allahu akbar Allah. السلام عليكم ورحمه الله عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملك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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً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 قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ, وأمرت أن أسلم لرب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 فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ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 وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تَحْمِلُونَ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَنَّى آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ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 سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا, فاستقيموا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ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 ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَى سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أمرها وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ قَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ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 فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ولا عذاب الاخره اخزا وهم لا ينصرون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 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم بِمَا بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا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 ولكن ظننتم ان الله كثير ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين وَإِن يَصْبِرُوا فَنَارٌ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنًا فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين الله أكبر سبيع الله لمن حمد الله أكبر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 سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار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 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَل نُذيق الذيذينَكَفرَروا عَذاَبًا شَديدَ وَلَنَجَزِيًا النَّهُ وَلَنَجَزًاَّهُم أسْو الذي كَوا يَعملون ذَلِكَ جَزَ أعدَ إِلَّهِ النَّون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 تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ اللهم صل وسلم يا الله لمن حمدا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 وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وان ما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 وَمِنْ آياتهِ أن كَتَرَ الْ الأْرضَ خاشعَةمْ فَإِذاَا أنن زَلناَا عَلَهَا المَاأَتَزَّت وَرَبَت إِ الذي أَحياهَالَ مُح المَتَ إِهُ على كلُِّ شيءَ قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير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 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم أقر وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم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 وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّا كَمَا مِنَّا مِنْ شَهِيرٌ وَضَلَّ عنهم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلِ وَظَُّ مَا لَهُ مِم مَحيص لَا يَسْأَمُ الْإِسَانُوا مِنْ دُعَِ الْخَيير وَإِمَّ السَّهُ الشَّرُوا فَيَأُوسُ قَنُوطُ وَلَئِنْ أَدْقَنَّاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَانِ لَذَانِي لَيَقُولَنَّ هَذَانِ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لي عنده نُ نَبِّأَن الذيذ نَكَفَر بِمَا عَعملِلُوا وَلَنُذيقَّهُم مِن عَذَابِ مغَل وَإِذَا أَن عَمن على الإِنسَانِ أَعرَضَ وَنَ آابِجانَبِه وَإذاَا مََّهُ الشَّرُّ فَذودُ عَ إِن قل ارايتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ الله يا الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير, عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة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 وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر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 كلا لو تعلمون علم اليقين لترغن الجحيم ثم لترغنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله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 الين وَعَصَر إِ الإِنسَانَ لَ فيِي خُصر إِلا الذيينَ آمنُ وَعملِلُ الصَّالحاتِ وَتَوصَ بِالحَقّ وَتَوص بِصَّبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحدا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 tarvador <���verständ> qilingan hatm Qur'onlarni dargohida husnni qabul qil egalari niyat qilganlaridagi savobini xosatan payg'ambarimiz sallallahu alayhi va sallamga shuningdek o'kishini ahli baytlari ashabi kiromlari o'tgan barcha ahli imon ahli islomlarga qo'l ko'tarib o'tirganmizlardan o'tirganlarimizdan o'tkadlariga hatm Qur'onni qilganlardan o'tganlarga Alloh taolol o'zing erishtir Qur'oningni Alloh taolol Хабarlariga nur ayla biz uchun hidoyatchi bo'lmoqining nasib qil. Alloh taolo jamoatimizning ichidagi duo talablarini bemorlariga shifo-i komil shifo-i ojil ber. Xususan bir qancha azizlarimiz ertaga amaliyotga kirishadigan ekan amaliyotlarini Allah taolo muvaffaqiyatli qil. Shifo topishliklari uchun sabab bo'lishligini Allah o'zing muvaffaq qil. Allah Ta'ala hammalarimizni dunyaya ahiret sa'adetika uzin misharraf qil qar damlalarimizni hifz-i himayayində esrəh, Qur'aninni hamili, xadımı, bulub yürşdilerini muvaffaq qil. Allah Ta'ala yurtni tinc halkımızni sa'adet mənd eyleh, hammalarimizni Allah Ta'ala uzinni razıqladigan hiyatka muvaffaq qil. Rabbana ætina fid dünyaya hasanetan ve fil ahirati hasanetan ve qina azabennar ve sallallahu alay وعلى آله وأصحابه أجمعين لرحمتك يا أرحم الرحم